Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ala muhammadin Wa alil alayhi wa tawirin Al-ma'na s-salid Annal murad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 يعني ترتب هذا الاثار على القتل العديد اذا صدر من الصبي وفي باب حديث الرافعه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 هذا هو المحموم، وأما الموضوع فإن الروايات إذا حملت على التشريع. بين العمد والخطا في النتيجه سواء كانت النتيجه هي الاثار او عدم الاثار إذا فموضوع الروايات يختص بالأفعال ولا يشمل الأمور الاعتبارية. وذلك بقرينه المقابله بين العمل والخطا فان المقابله بينهما قرينه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 هو فقط فان في بلدنا في مصر بلد بلاده لي بلده لي بلاده بلاده بس لأن ما ذكر قراءات خلف يمكن تمرير كلامه بثلاث قراءات بعد أنه توجيه كلام أو جدال ما هو ذكر بعض هذه القراءات لكن نحن نضيف عليها تعميقا شفقة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 رافع للعقوبة أخروية أو دنيوية كالحد مثلا كالحد والكفارات ونحو ذلك اذن فلا موجب لاختصاص الروايه بباب الجنايات دي المعاقبه على العاقله كتكون عقوبه له وهي على عاقلته هذا حق من عليه وليس عقوبة على الجاني. <معنى> نقول حتى على العاقل نبع على أنه هو على هذا. ليس عقوبة هذا عوض معوضة. المعوضة ليست عقوبة. نظير من أتلف ما لغيره يضمن الضمان ليس عقوبة هذا معوضة عوض عما ما أتلف. ولكن لإشك.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 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسهو والوسوسات فإن جميعها تشترك في مناط واحد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 عمد الصبي وخطأه واحد، فمفاد اللسان تنزيل عمده منزلة خطأه لا تنزيل عمده.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 آثار الخطأ له هذه القرين الأولى لا خطأ هو خطأ. بما هو خطأ للصبي لا, أب... لا, لا شرع ولا سقيم ولا عاقل لو قتل هذا الصبي لو قتل شنو؟ قتل إنسان. فارق. يعني عقل ما كان. فعله. موضوع شنو لثبوت الدية على العقلة وليس خطأه فهذا لا فرق بين عنديه وخطأه أخطأ أو تعمد يدفك على العقلة اذا خطأه ليس له شنو أثره خطأ الصبي بما هو خطأ للصبي لا يوجد له أثر في الفقه أصوار إذن تنزيل عنده منزله لا أثر له لا يعني شمول أثر الخطا له نعم تصارك العم ثالث معنى تصارك العم قال خطؤه وعنده سواء كانه قال هذا عنده وخطأه سواء ما الى اثار تكون على هذا الاشعار يا هو معنى ثالث هذه روايه عندما قال العمد الصبيب خطأه واحد هذه الروايه الثالث لو كنت متكرموها يقول عبد الصبي خطا تحمله العقد اه هذا خص بباب بالجنايات هذا خاطف كلامنا في هذا اللسان لسان الروايه هل هل هذا اللسان عبد الصبي وخطئه واحد يستفاد من تنزيل العقد منزله الخطا في اثار الخطا كلامنا في هذا اللسان لا لا يستفاد ذات اللسان اللي تفضلتم به ده بالكره روايه اخرى كلامنا الان في هذه ال... الروايه هذه الرواية بهذا اللسان هل يستفاد منها هالتنزيل الذي يريده السيد إذا جئنا بالرواية الأخرى بعد خرجنا صدقنا في باب جنايات لأن رواية أخرى حاصة بهذه الجنايات القرينة الثانية ما قد يقال من أن من أن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 مستهجن فإن لازم التعين عدم بطلان صلاته إذا ضحك متعمدان أو تكلم متعمدان فإن عنده خلخطة وكذلك عدم بطلان صومه. وحدث عن خبر يعني تطول الصلاة لماذا تطول الصلاة إذا ضحك سهوا لا يجب عليه. يجب عليه سجود السهل. ثلاثة. المصلي عندما يحب. المصلي عندما يحق. <مثل> عندما خرج عن كونه صلاه. لماذا يخرج عن كونه صلاه؟ إذا كان سهور. كلام. هذا إذا كان ما حين بصرة الصلاة كما لو قفّج. كلام. سمع زل زختين قط المكان. أو ما كلام الآدبي مثلا هو اثناء صلاته. تصور انه في الدرس فقال لا تسرع يا استرع انفل <تصفيق> جفك الى انه في صلاته مكان. هذا لا يبطل صلاته في جزمان <تصفيق> حتى لو تكلم بصطر التعامل اذا كان سهوان لا يجب الا سيب السهوة الا صلاته صحيح وعدم بطلان صومه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 لما لانه في المبطلات الصلاتيه والصوميه والحجيه مو, يحجي مو, يحجي مو, يحجي مو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 او خطاءين ونظير ترتب بالضمان على إتلاف مال الغير فانه يترتب على ذات الإكلاف سواء كان عمدا أو خطهان إذا لو حملنا مثاد الرواية على إلغاء أثر العامد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 اكتب موارد عدب الاركام شو معا انه مغير وغفنية حطاوه وتحمده غير الاركام لا في الصلاة والصورة الاركام شو إذا كان هذا بأذكره في الجواب الثاني الان ما كنا جوابين عليه وجه الاول وجه ثاني وجه ثالث ان يقال بل الوجه الثاني ان ترتب البطلان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 فلأجل ذلك نقول مفاد الروايه تنزيل العام منزلة الخطأ أو عدم العام فيما له أثر شرعيان وأما البطلان فليس اثران شرعيان اذن فخروج موارد البطلان عن مفاد الروايه خروج تخصصي لا تحصيصي ياتي الكلام في القرينة الثالثة